الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهزن الصراط المستقيم صراط الذين أنعد عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضال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 كَذَالِكَ تَزْكَى آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ نَسَاء وَشَذَالِكَ لَجَزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ نُسِبًا وَأَجَلٌ ثُمَّ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ آناء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ عَلَىٰ نِعْمَتِ اللَّهِ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 امُر اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يُؤْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ولو اننا اهلكنا بعذاب من قبل لقالوا ربنا لقد قالوا ربنا لو انا ارسلت الينا رسولا فلتتبع اياتك فَاسْتَبِعْ آيَاتِي كَمِنْ قَبْلِ أَن نَّبِلَّ وَنَخْزَا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّي فَتَرَفَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَن أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ ومن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي أم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهزن الصراط المستقيم عند عليهم غير المغضوم عليهم ولا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 كَيْفَ لَا سَوَاءٌ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بعيد ما لعله فسنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون